يقول أ ه ل ك ت مالا لبدا ايحسب أ ن لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النددين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فذك رقبه او اطعاهم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مكربه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 عليهم نار موصده